فأجاء أهل مخض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وَهُ الزَّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطَتْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا